بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والبحان والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء Sulah mana zikah, wafat hamba mana dusta, kerja I guess so.